كم الذين يقولون لا تنفقوا على من عرف رسول الله حتى يحفظه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرْجَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أبوالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يفعل ذَلِكَ فأولادكم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 أخبرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.